بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله يقدم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهم لا شريك لهم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله فمن يشاء يرتقه بفضله ومن يشاء يضله بعدله فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد بحكمه بالغه قضاه تستوجب الحمد على اقتضاها قال رحمه الله في بيان شرح معنى قوله بحكمه بالغه قضاه يستوجب الحمد على اقتضاها اي ان جميع افعاله من هدايته من شاء وإضلاله من شاء من يشاء وإسعاد من يشاء وإشقاء من يشاء وجعل له ائمه الهدى يهدون الى الحق بأمره وامنه الضلال يهدون الى النار يرنا والهامه كل نفس فلورها وتقواها او الهام كل نفس فلورها يعني او تقواها ان يلهم هذه فلورها ويلهم تلك تقواها فجعل له المؤمن مؤمنا والكافر كافرا عاصيا ما قدرته التامه الشامله وانه لو شاء لجعل الناس امه واحده ولو شاء لجمعهم على الهدى ولو شاء لانمن من في الارض كلهم جميعا ولكن هذا الذي فعله بهم من قسمتهم الى ضال ومهتدي وشقيم وسعيد ومقرب وطريد وطائع وعاص ومؤمن وكافر واي ري ذلك هو مقتضى حكمته وموجب رحمته وموجب رحمته ومقتضى حكمته وموجب وموجب وموجب ربوبيته هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته يعني ما اوجبته الربوبيه وحكمته حكمه حق وهي وصفه القائمه به كافائر الصفات وهي متضمن اسم الحكيم الحكيم الذي احكم كل شيء اتقن كل شيء الحكيم الذي له الحكمه الشرعيه والقدريه ما يفعل شيئا عبث ولا سدى ولا باطل ولا لعب بل هو سبحانه وتعالى يضع الاشياء في مواضعها يقول وهي هي الحكمه هي الغايه المحبوبه له ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأسعد وأشقى ومنع وأعطى وخلق السماوات والأرض والآخرة والأولى فهو سبحانه الحكيم في خلقه وتكوينه فيما يكونه ويقوله كن فيكون هذا الحكمة الكونية القدرية والحكيم في قضائه وقدره الحكيم في امره ونهيه وجميع شرعه يعني هنا جمع نوعين حكمه الحكيم في خلقه وتكوينه يعني معنى القضاء والقدر يعني الجمله هذه شرحها التي بعدها هو سبحانه والحكيم في قضائه وقدره الحكيم في امره ونهيه يبقى شرع الشرائع الذي في كتب سبحانه وتعالى والمصالح والامور التي يحبها عز وجل فكيف قدر المكروهات للحكم التي يحبها نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه المكروهات له عز وجل ذال ذاتها بل لما يترتب عليها من محبوبات فهناك محبوبات له سبحانه وتعالى خلقها وأوجدها لأنه يحبها المؤمنين المتقين وأعمالهم كل هذه المحبوبه لله عز وجل وان الكافرين والظالمين وافعا لهم فهي مكروهه لله عز وجل وقدره هو سبحانه ودونها لانه يترتب عليها من انواع الحكم والمصالح وما يحب عز وجل ما لا يمكن ان يوجد الا هكذا هكذا اراد سبحانه وتعالى فكما ذكرنا من قبل أنه لا يمكن أن يوجد استشهاد وتضحية وبذل في سبيل الله إلا بأن يوجد جهاد وأن يوجد كفار يجاهدون ويسدون عن سبيل الله فيقاتله المؤمنون ويقتل بعض المؤمنين بتصلص بعض الكافرين فتبذل فيهدل المؤمنون نفوسهم وأموالهم لله عز وجل وهذه غاية محبوبة له جدا فكما ذكرنا من قبل هذه ولاه محبوبه الله سبحانه وتعالى فهو يحب ان يبلوا في سبيل ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص يقول فان اسماءه الحسنى فان اسماءه وصفاته صفات كمال وجلال وافعاله كلها عدل وحكمه والفعل لغير حكمه عبث والعبث من صفات النقص والله تعالى منزه بجميع اسماءه وصفاته وافعاله عن جميع النقائص فجميع ما خلقه وقضاه وقدر خير وحكمه من جهه اضافته اليه سبحانه وتعالى تقيد ده مهم جدا والا فهو قدر امور من الشر لكن بالنسبه الى اضافته اليه كيف يضاف المخلوق الى الله يضاف ان الله خلقه واوجده ففعل الرب عز وجل هو الخلق والايجاد فخلق الله للشر ليس بشرر لان خلق الله صفه من صفاته فعل من افعاله وننتبه الى ان الخلق يستعمل بمعنيين يستعمل بمعنى الفعل هو مصدر الفعل يعني او استعمل معنى المخلوق فما كل هذا خلق الله فهذا المقصود هنا ايه الخلق الخلق وعباد الله ما المقصود بخلق هنا المخلوقون المخلوقون اللي هو المخلوق الموجود واما اذا قلت هذه الامور كانت بخلق الله وايجاده وتكوينه فهذا المقصود به فعل سبحانه وتعالى ان هو يبقى خلق خلقا ولذلك تجد كثير من اهل العلم وقوع الخلق وغير المخلوق ويستعمل بمعنى المخلوق في است يعني استعمال اداري لكن هذا في الحقيقه نوع من المجاز اللغوي لكثرة استعماله ومرور القرينه يفهم المعنى ان الخلق بمعنى المخلوق لكن الاصل بذلك ان الخلق مصدر فعل فهي توصف كما ان السمع مصدر يسمع والبصر مصدر يبصر فسنقول مثلا ان الله له صفه السمع والبصر وهو يسمع ويبصر والله له صفه الخلق فهنا معناها ايه الصفه التي قائل هي قائمه به لا مصدر يخلق سبحانه وتعالى فالمخلوق يضاف الى الله على انه خلقه واوجده ففعل الله سبحانه وتعالى خير وحكمه وعدل بذلك يكون بجميع ما خلقه وقضاه وقدر خير وحكمه من جهه اضافته اليه سبحانه وتعالى لاضافه الخلق والايجاد والتدبير والتكوين وهذه الامور وان كانت مكروهه بعضها ما عند الله عز وجل الا انه هو ترتب على ذلك المكروه ما لا يحيط العباد به علما من المحبوبات له عز وجل وكذلك يقول وكذلك جميع ما شرعه وامر به كله حكمه وعدل يبقى الشرع ليس فيه امر بالشرقه ليس يوجد في الشرع شيء من الشر هذه الاوامر الشرعيه امر الله بكل خير ونهى عن كل شر ما جعل سبحانه وتعالى في شرعه المحكم الكامل امرا بشر او نهيا عن قبيح وهو سبحانه وتعالى نهى وحرم نهى الخبائث وحرمها او امر بالطيبات وارضها يقول وما كان من شر في قضائه وقدره يبقى الشر انما يتصور في في الامور المقدره ومن هنا ورد في الحديث الصحيح لو تؤمن بالقدر خيره وشرره لم يقل تؤمن مثلا بالشر او بالكتب خيرها وشرها ولم يقل تؤمن بالرسل خيرها وشرها وانما ورد هذا في الايه في القضاء والقدر الله سبحانه وتعالى قدر خير وجود خيره ووجود شره فالشر الذي في قضائه وقدره فمن جهه اضافته الى فعل العبد يعني من الذي فعل الشر العبد الذي ارتكب المعصية والمخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى وفعل الرب غير فعل العبد العبد الذي صلى وصوام والعبد الذي سرق وزن والله جعل العبد يفعل ففعل الله هو الجعل والخلق والإيجاد وهذا عدل منه حكمة سبحانه وتعالى وأما فعل العبد فهو الصلاه والصوم واو السلقه والزنا في الجانب الاخر يعني ايمان او كفر فهكذا يقول الشر في قضائه وقدره من جهه اضافته الى فعل العبد لانها معصيه مذمومه مكروهه للرب غير محبوبه وان من جهه اضافته الى الرب عز وجل فخير محض ولحكمه بالغه وعدل تام وغائبه محموده لا شر فيها البتة ولهذا قال تعالى فيما قصّه عن الجن وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم وسبح فبنى الفعل في اراده الشر للمجهول لانه لا شر في حقه تعالى هذا كلام فيه نظر هو هذا من التادب مع الله عز وجل وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض هناك من يريد الله بهم شر هذا ليس بممتنع و ارادته الاراده عز وجل الشر لبعض عباده خير لانه وضعه في موضعه ولانه سبحانه وتعالى عاقبهم بما يستحقون ولانهم اعرضوا عن الحق اول ما جاءهم فاستحقوا اي يريد الله عذر لهم شر ومفهوم قول النبي عليه الصلاه والسلام ما يريد الله قوله صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين ومعلوم ان كل الناس يعني ليس كذلك ليس كل الناس كذلك فهناك من يفقه الله في الدين وهناك من يجعله ايه؟ اجهل الجاهلين فهذا قد اراد الله به ماذا اراد الله به شر وقال نوح عليه السلام فيما يناظر به قومه ولا ينفعكم النصح ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد اي غيكم ولذلك لكن هذا باب التادب في الثناء على الله عز وجل حتى لا يتوهم متوهم خصوصا في مقام يعني يمكن ان يفهم المخاطب ما لا يراد ولذا قال واما لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا اريد الشر الذي اريد فاعذره الله عز الاراده يعني فاعل اراد الله سبحانه وتعالى ويمكن ان يكون يعني المساله يعني ان يكون غير ذلك بعلم ان الشيطان ورؤوس الكفر ونحوا ذلك يريدون الشر بالناس ولكن الظاهر في سياق الايات تفويض الامر الى الله وهذا يقصدون به ان الله عز وجل قد يريد شرا بعبادههم لا يدرون فيجد شر عدلا منه سبحانه وتعالى ولكن ده بالتأدب مع الله سبحانه وتعالى قال ذلك كما قال الخضر عليه السلام فأردت أن أعبها لما ذكر في السفينة قال فأردت أن أعبها وقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما تأدب مع الله وقال إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفيه والمرض قطعا خلق من الله هو اجاده سبحانه وتعالى العبد لا يمرض نفسه وانما الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي عليه بالمرض ولكن تادب النسب الفعل الى نفسه واذا مرضت فهو يشفيه باب الثناء على الله سبحانه وتعالى فامر يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى مقام يقتضي ذلك و يا يعني يقطع ما يحتمل من التوهم الذي قد يتوهمه البعض من ان الله سبحانه وتعالى ينسل اليه الشر قال وليس وليس انه لا شر في حقه سبحانه وتعالى اللي هو لا شر في حقي ماذا يقصد به لا شر في حقي من افعاله وصفات حق كلام صحيح اما ان الله لا يريد شر لبعض العباد فهذا فيه ما كما كما ذكرنا غير صحيح وقال قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الافتتاح من صلاه الليل لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك فنسى ان يضاف الشر الى الله بوجه من الوجوب وان كان هو خالقه ولو ان هو اضيف اليه على انه خالقه لما كان في هذا معنى لكن قال والشر ليس اليك ليس اليك لم يقل الشر ليس من خلقك انما قال ليس اليك فليس من افعاله ليس من صفاته ليس من يعني ليس من ذاته سبحانه ليس في ذاته ولا افعاله ولا صفاته ولا ولا افعاله شر قط سبحانه وتعالى وانما جعل سبحانه الشر في مخلوقاته وكما ذكرنا خلقه للشر ليس بشر لانه وجالهه لهكمه يقول لانه ليس شرا من جهه اضافته اليه عز وجل وانما كان شرا من جهه اضافته الى العبد ووجه اخر في تفسير الشر ليس اليك بمعنى لا يتقرب به اليك وان نسب هذا القول المعتزله الى انه قول صحيح ولو نسب يعني ما نسف من قاله المعتزله لا يعني ان كان هذا كلاما ايه باطلا على الدوام نعم يلزم النقبه الحق من كل من ايه من قال الشر ليس اليك اي نعم ليس في شرع الله فيما امر به وهي التي امرت في تقرب بها اليه ليس فيها شر فلا يتقرب الى الله عز وجل بالشر لا يتقرب الى الله بالبدع ولا بالمعاصي ولا بالشرك وهذا امر عظيم الاهميه كما ان ذكرنا ان الشرع ليس فيه شر قط وان كل اوامر الله عز وجل كلها حكم ومصالح وخير للعباد فلذلك لا يمكن ان يتقرب الى الله بما يخالف شرعه الذي هو الشر يقول وذلك لان الشر انما كان شرا من جهه اضافته الى العبد وذلك لان الشر ليس الا السيئات وعقوبتها وموجب وموجب السيئات موجب السيئات شر النفس وجهلها يعني ما الذي اوجب السيئات ما الذي ادى الى حصولها الموجب اراده الله عز وجل الذي اوجب وان كان موجباتي يعني مقتضاه مقتضى السيئات الذي يعني يعني تسبب في السيئات هو شر النفس والهوى يقول ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا فحمد الله عز وجل على كل حال وله الحمد سبحانه ونعوذ بالله من شرور انفسنا واشر في انفسنا وسيئات اعمالنا كل انسان فيه من الشر نسبيا والا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك مع كماله عليه الصلاه والسلام البشري ومع كونه المعصوم عليه الصلاه والسلام من يعني تعمد المعاصي ولكنه هو وسائر الخلق لا يعني يخلو من تقصير في حق الله عز وجل بالنسبه الى عظيم جلاله وجنابه وقال صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار الذي علمه امته اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أعوذ بك من شر ما صنعت إذا الشر حصل بسبب فعل العبد الله خلقه بسبب من العبد الله خلق الشر بسبب من العبد أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي يعني أعترف لك بنعمتك علي وأعترف بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقال تعالى في حكايته استغفار الملائكة للمؤمنين فتقي من السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ومن وقاه الله السيئات وآاده منها فقد وقاه عقوباتها من باب الاستلزام لان من وقاه الله السيئه فقد وقاه عقوبتها لازم فاذا علم ان موجب السيئات والظلم والجهل وذلك من نفس العبد وهي امور ذاتيه لها يعني اصل نفس الانسان على الدنيا والجهل اذا لم تهب العين والعقل امور ذاتيه اي اول ما خلقت خُلقت كذلك كما انه كما قال الله عز وجل الله, الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا فالانسان عنده امكانيه اكتساب العلم وامكانيه العمل بالعدل خلق ذلك في لكن هو مفتقدا ابتداء أقول إلى الوليد الذي خرج من بطن أمي وأنت توقن بهذه المسألة قطعا وجزما ويقينا أنه لا يعلم شيئا على الاطلاق الا ما علمه الله ولا يعرف حقا من باطل ولا هدى من ضلال حتى يعلم يعلمه الله ولا يصلح ان يقوم بشيء من العجز لا يملك شيئا فهذا من يعني من لوازم النفس لانها لا لم يولد انسان الا بان يمر بهذه المرحله ادم عليه السلام ظل مده كام قبل ان ينفخ فيه الروح فليس عنده علم ولا عد الى ان نفخ الله فيه الروح وعلمه اسماء كل شيء فحتى عندما علم متى علم عندما علمه الله سبحانه وتعالى يقول ف هي امور ذاتيه لها وأن السيئات فإذا علم أن موجب السيئات والظلم والجهل وذلك من نفس العبد وهي أمور ذاتية لها وأن السيئات هي موجب العقوبة والعقوبة من الله عدل محد وإنما تكون شرا في حق العبد لما يلحقه من ألمها وذلك بما كسبت يباه جزاء أو مفاق كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى وما ضرناهم ولكن كانوا هم الظالمين وقال تعالى ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون هذا امر لابد ان يكون دائما في خط المؤمن الاخره ان الله لا يظلم الناس شيئا ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما وقال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وأجعلته بينكم محرما فلا تظلم قال فأفعال الله عز وجل كلها خير بصدورها عن علمه وحكمته وعدله وغناه التي هي من صفات ذاته فإذا أراد بعده الخير أعطاه من فضله علما وعدلا وحكمة فيصدر منه الإحسان والطاعة والبر والخير واذا اراد به شر امسك عنهم امسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه تركه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها ما تجبه هذه الطباع وهذا الجهل وهذه الشهوات ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْدٍ فالله عزر الله إذا وكله عبدا لنفسه وكله إلى الضيعة والعجل يقول إذا أراد به شرا أنسكه عنه أنسك فضله عنه وخلاه ودواء نفسه وطبعه وموجبها فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيش ما أوجبه الجهل والظلم وليس منعه ذلك وليس منعه ذلك وليس منعه لذلك ظلما منه سبحانه فان فضله ياتيه من يشاء وليس من منع فضله ظالما لا ولا سيما اذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به الله عز وجل عدل معه اعطاه قدره واراده وعقلا يدرك به الامور وامسك عنه عز وجل توفيقه وفضله العد هو انه عز وجل اعطاه قدره واراده وعقلا كما تكما وانزل عليه رسلا ارسل اليه رسلا وانزل عليهم كتبا اقاموا عليهم الحكم فهذا عدل لا يعذب احدا بغير ذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا يعذب المجانين سبحانه وتعالى حتى يمتنهم ولا يعذب العاجزين عن شيء فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وهذا كله يدلنا على ان الله ما ظلم احد وانما تفضل على من شاء وعدل مع من شاء العدل عام والفضل خاص وهو عز وجل وضع الاشياء في مواضعها وضع البذره الطيب في الارض الطيبه والبذره الخبيث في الارض الخبيث وضع في قلوب الكافرين والظالمين او الكفر الضلال وهو اعلم بالظالمين اليس الله باعلم والله اعلم بالظالمين ووضع الشكر ووضع الايمان والهدى والرساله في مواضعها اليس الله باعلم مش ابي علم بالشاكرين الله اعلم حيث يجعل رسالته اهم يقسمون رحمه ربنا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الهده فهو عز وجل وضع اشياء في مواضعها ولو قال قائل فلماذا لم يتفضل على هؤلاء لماذا لم يتفضل على هؤلاء الظلمه والفتق والفجره فكانه يقول لماذا لم يضع الخير في ارض الصخر لماذا لم يلقي البذر الطيب في الارض الخبيه والله لا يناسب ذلك ولا ينبغي ان يكون يقول قال اقل فلماذا لم يجعلهم صالحين نقول لانه سبحانه وتعالى اراد من وجودهم فاجرين وكاذبين هيك من ومصالح ومحاب لا يمكن ان تحدث وجوده الا بان يقول لكفر لماذا جعل هؤلاء ذلك وهؤلاء ذلك هو اعلم سبحانه وتعالى ولا تجعل نفسك ابدا في موضع الربوبيه وتسال لماذا فعل كذا على سبيل الاعتراض لا يسال عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى وهذا مع الاقرار التام بعدله سبحانه وحكمته وكما ذكرنا اذا نازعت النفس ووسوست ووسوس الشيطان ووسوس الجهاله الظلمه المرتدعون بانه لماذا جعل هذا الكافر كافره وجعل المؤمن مؤمنا رغم انه قادر على ان يجعل جميع مؤمنين واعجبنا بما ذكرنا من ان هناك مصالح لا تحصل الا بوجود الكفر والظلم فليا يقول لماذا لم يجعل هؤلاء صالحين نقول هو سبحانه وتعالى اعلم بالشاكرين واعلم بالظالمين ووضع كل في ما يناسبه ولا يقال له لما فعل كذا هو لم يظلم احدا الظالم يقول لك ما ذنبه وقد خلقه الله لا يناسبه الخير ذنبه ترد عليه مباشره انه اتته الشريعه واتت الرسل و و وسمع ايات الله وكان عنده العقل وكان عنده الادراك والقدره والاراده واختار هو وان كان ذلك باراده الله لكن لم يكن ذلك اكراها عليه اختار العبد الضلال والفساد اول ما يبدا يوسوس بان في ظلم رده الى مقتضيات العدل مقتضيات العدل ورود امر ونهي بلغوا ولد قدره واراده وشرع امر ونهي شرع بلغوا ولد قدره واراده بعقل هذا فيه العدل هو سبحانه وتعالى ما اعطى كل العباد الفضل انما عامل الجميع بالعد وزاد فضلا عباده المؤمنين والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم قل ان الفضل بيد الله ياتيه من يشاء هو سبحانه وتعالى لم يقل العدل يؤثيه من يشاء نعني بذلك أنه عامل من يشاء العدل لا الكل عملهم بالعدل لكن اختص المؤمنين بالفضل يقول وليس من منع فضله ظالما لا سيما إذا منعه عن محل لا يستهقه ولا يليق به وأيضا فإن هذا الفضل هو توفيقه وإرادته تعالى أن يلطف بعبده ويوينه ويوفقه ولا يخلي بينه وبين نفسه وهذا محض فعله وفضله وهو اعلم من يصلح لذلك ولهذا قال تعالى وكذلك فتم بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اودي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله اي جعل فتنه الناس في الفرار منها ما يفتنه الناس به من انواع العذاب والضيق والاذى يجعله في الفرار منه كعذاب الله فيفر من فتنه الناس بموافقتهم كما يفر المؤمن من عذاب الله بموافقه شرع الله ولا يرضى بالله من الفتن قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولا ان ذا اسر من ربك لا يقولن انا كنا معكم الايس الله باعلم بنا في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين انت تلاحظ هنا اليس الله باعلم من في صدور العالمين تاكيد لاثبات علمه ولا يعلمن <تصفيق> هذه اي علما ايه يحاسبهم عليه علما يحاسبهم عليه والا فهو اثبت علمه استاذ وقال تعالى: "وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ" الله أعلم حيث يجعله كيف يمكن أن نتصور أن تنزل الرسالة مثلا على نفي مثل النجاح في طبخه وسوء خبزه نفسه ولا يعذل والله ما كان يمكن ذلك أبدا ولا يناسب ذلك والله عز وجل لا يفعل شيئا عبثا ولا يعني يختار شيئا لائبا وانما اختار سبحانه وتعالى من ناسبته الرساله صلى الله عليه واله وسلم وهو يناسبها الله اعلم حيث جعل رسالته نفس موسى مثل نفس فرعون حتى يقال لماذا لم يجعل فرعون بدلا من موسى هو خلقه عز وجل كذلك وما ظلم فرعون كان يتحرك في حياته بكل جبروت وكل طغيان وكل ظلم وكل ويتعرج بإرادته وكل ذلك مخلوق له عذر لكن ما ظلم فرعون وما ظلم ابا جهل وما ظلم ابا لهب وحكم عليهم سبحانه وتعالى بحكم العدل فالذي يقترح على الله عز وجل ان يجعل فرعون محل موسى او مثل موسى فهو جهل اضافي الى جهل النفس وانا اعوذ بالله كيف يكون ذلك وهو يجعل نفسه في موضع ربوبية بل والعياذ بالله يجعل نفسه يسائل الرب لما فعلت كذا كأنه فوق موضع ربوبية نعوذ بالله ده أمر السؤال ده على سبيل الاقتراف ده هو سؤال إبليس أصلا والعياذ بالله الذي ما هو مصدر هذا الفساد والذي نسب عدم الحكمة إلى الله حيث قال أنا خير منه والعياذ بالله معنى الكلام أن الأمر ما كان ينبغي أن يكون كذلك أن الأمر كان ينبغي أنه هو الذي يسرد لي ولا السؤال الذي يسرد له والعياذ بالله وسنفي الحكمه ده اصلا مذهب ابليس والعياذ بالله واعترادي على حكمه الله كما ذكرنا لم يظلمهم فقال تعالى واذا وقالت تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون خرس والتخمين قال تعالى ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين كما قال عز وجل انك لا تهدي من احببته ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمتضين ربنا اعلم حيث قسم الارزاق ومن ضمن الارزاق رزق الهدى والضلل نسال الله ان يجعل رزقنا في طاعته فقال تعالى ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين ان الله لا يهدي من يضل على قراءتنا ان الله لا يهدي من كتب عليه الضلال وعلم عز وجل انه يضل واراد له ذلك واضله ان الله قال من يضل لكن هو ذكر هنا لانه ربنا اعلم بمن يستحق الضلال فجعل الضلال عنده واضله فالقراءه الاخرى ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدا من يضل فان الله لا يهدا من يضل يعني انك لن تهدي من اضله الله إن الله من الصفات أنه إذا أراد إضلال عبد من يضلل له فلا هذي له إذن معنى إن الله لا يهدى من يضلل من يضلل له فلا هذي له هذه معنى الثانية إن تحص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضلل يعني لا يهدي من علم سبحانه وتعالى أنه يموت على الضلال وما لهم من ناصرين فقال تعالى فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك ما بلغوهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى فإلهه سبحانه وتعالى به وضع الاشياء في مواضعها عز وجل امر الله عز النبيه صلى الله عليه وسلم ان يعرض عمن تولى وانظر وضع البراله بعدله تولى العبد عن ذكر الله وامه انه امره الله امر الله نبي الله وليس صلى الله عليه وسلم ينعرض عن هؤلاء يبتعد عنهم ينشغل بمن هم اولى بقضاء الوقت معهم ولذلك اذا ظهر من العبد الاعراض فلا ينبغي ان يشغل ان يشغل الداعي الى الله عز وجل به العبد الذي خوثل مرات وهو يظهر في كل مره اعرابا وتعنتا وقد فهم الحق او أتيح له أن يفهمه فأعرض فهذا ينبغي أن تنشغل بغيره فهناك من تقضي وقت وقتك معه وتصبر نفسك معه أنفع لك وله كما يعني عاتب الله نبيه عليه الصلاه والسلام في شأن الأعمى وذلك لأنه كان يعني أحب إلى الله عز وجل أن يقضي الوقت مع الأعمى الذي أقبل على ربه عز وجل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 من اعظم الرحمات التي انزلها الله عز وجل واختصنا بان جعلنا من اهل هذه الشريعه انزل علينا هذا الكتاب العظيم لا يكتف بد هذه النوده بعد ان نزل القران رغم عنهم ماذا يودون الان يودون ان لو صرفوا الناس عن الكتاب كانوا اول ما يعني والقران ينزل يودون الا ينزل ونزل رغم عنهم وهم بعد ان نزل يودون ان ينصرف الناس وان يبتعدوا عن هذا الكتاب وعما انزل الله عز وجل اليهم والناس يهديهم الله عز وجل رغم عن الكافرين وهناك من يهديه الله وان كانت كل العقبات وكل الموانع وكل ما يعني العراقيل التي يضعها الكفار فلا بد ان يهتدي من اراد الله هداه وقال تعالى فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين بلا ونحن على ذلك من الشاهدين وما هو احكم الحاكمين هذا يقتضي ان له صفه الحكمه سبحانه وتعالى قل ان ال... وقالت تعالى قل ان الهدى هدى الله اي يؤتى احد مثل ما اتيتم او يحادوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله ياتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم فهذا الفضل العظيم تفضل علينا برحمتك يا ارحم الراحمين وقال تعالى هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذا انتم اجنته في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من التقى الله سبحانه وتعالى اعلم من التقى قبل ان تولد التقوى منه وهو جنين في بطن ام بل وهو يؤخذ من الارض حين قبض الله قبضه من ارض ليخلق منها ادم وكان من بنيه اس يعني مثل ما وقع في قبضته عز وجل من اديب الارض كلها كان منها الصعب والحزن وكان منها السهل وكان منها الارض الطيبه والارض الخبيثه الله سبحانه وتعالى اعلم بنا اذ انشانا من الارض ونسال الله اننا من الطيبين والاتقياء وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته وَيَدُلُّكُم نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّئلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ هي لِيَعْلَمَ لِئلا يَعْلَمَ الَّذِي سَمُّوها لَاصِنَة أي لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ لِئلا يَعْلَمَ أَهْلُ زَي مَالِ تُخْصَى عَلَى إِنَّما إنما هي ما دي مش نافية ولا دي مش نافية مش كل لا نافية دي لا سِرَّة لأن لا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله دي لنا فيها بأ أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله بالفضل العظيم اللهم إننا نسألك من فضلك العظيم أن تهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال الإكرام يا بادي عصبات الأرض برحمتك نستغف اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظلمين تقول يستوجب الحمد يستحق الحمد على اقتضاها على اقتضائها يعني على الضمين للحكمة الهادي اقتضاها على اقتضاء الحكمة له الحمد على مقتضى حكمته في جميع خلقه وامره فجميع ما يفعل هو امره هو موجب ربوبيته ومقتضى اسمائه وصفاته وله الحمد على جميع افعاله وله الحمد على خلقه وامره وهو المحمود على طاعه العباد ومعاصيهم وايمانهم وكفرهم نعم والله له الحمد عز وجل يعني واحد يرى الظلمه والكفره يظلمون يقول الحمد لله لماذا لان ذلك من ورائه من الحكم ما يستحق عليه الحمد كما ذكرنا قوله الحسن من قبل ان اهل النار دخلوا النار وان حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون ارادت يعني ما, ما يقدروش ده هو يقول ان ربنا وضع الاشياء في غير مرادها هو له الحمد عز وجل هو المحمود على خلقي الابرار والفجار وعلى خلقي الملائكه والشياطين وعلى خلقه الرسل وأعداءهم وهو المحمود على عدله وحكمته في أعدائه كما هو المحمود على فضله ورحمته على أوليعه وكل ذرة من الذرات الكون شاهدة بحكمته وحمده كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولا تفقون تسبحهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده فهو يسبح متلبسا بحمده ويسبح شاهدا بحمده ينزه الله ان يفعل ما لا يحمد عليه حمك الله وقال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحانه وتعالى عما يشركون قلنا ان الخيره الاستفاء والازدباب قال وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الافتدار من الركوع ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد هذه الكلمات احق ما قال عبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع علينا اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد من كلام عظيم ما له نظير فعلا والله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الدعاء الحمد لله وافضل الذكر لا اله الا الله وفي ذكر عقب الصلوات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ان له الملك صفه كمال وله الحمد صفه كمال والجمع بين الملك والحمد صفه كمال ثالث وذلك ان من له الملك لا شك ما له معنى كمال لكن كثير ممن من الخلق الذين يجعل الله لهم ملكا لا تتصرفون ما يحمدون عليه بل كثيرا جدا ما تتصرفون بالباطل واللهو واللعب بل غ يعني اغلب من يكونون ملوكاً يكون فيهم نقص ودم الا من رحم الله من قله من من الانبياء الملوك والملوك العادلين من البشر لكن دي, دي منزله اقل من منزله الايه العبوديه مع الرساله ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخت... يعني خير بين يكون ملك النبي وبين يكون عبد الرسول فاختار ان يكون ايه عبد الرسول ان الملك ممكن يتصرف بما يراه هو وبالتالي يوم يتصرف بموجب يعني ما في نفسه على قدر ما عنده من العلم والظلم يعني نقول الجهل بقى والظلم فترطم على ذلك أمور من الباصل كثيرة جدا إلا من سدده الله سبحانه وتعالى وإنما يسدده بتكميل العبودية فمن له الملك غالبا ما يتصرف بما لا يحمد عليه ويذم عليه ومن يكون عنده حمد الله كثير جدا أكثرهم ليس لهم إيه ملك ملك يعني لا يملك ان يتصرف بما يعلم من الحكمه ومقتضى ما ينبغي ان يكون فالجمع بين الملك والحمد هو يعني مقتضى الكمال المطلق الله عز وجل له الملك وله الحمد له الملك يعني الساده الربوبيه وله الحمد يتوجه له الخلق بالحمد كما حمد نفسه سبحانه وتعالى هو مقتبل الهي ايوه ما هو على كل شيء قريب وفي التلبيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك الموضوع ده اتكرر مرات كثيره جدا في القران الجمع بين الملك والايه والحمد سبحانه وتعالى الملك اثبات القضاء والقدر الحمد اثبات الحكمه عشان ما حدش يقول ان ايه ان هو ربنا عايز زله لا يسال عما يفعل عشان مش حالفين نتكلم بس وخلاص عشان ان هو حصل كده ومش قادرين وفي نفسه انه قد ظلم قال يا ابو الله لا لا يسأل عما يفعل محمودا سبحانه وتعالى له الحمد لا يسأل عما يفعل انه الملك سبحانه وتعالى وله الحمد على ذلك لان كثير من الناس يبقى يلجأ الى لا يسأل عما يفعل في الاخر بعد ما نفسه يعني الشيطان يلعب به يمينا و شمالا في امر القضاء والقدر وفي اتهام الرب بالظلم وفي الاخر يقول لا يسال عما يفعل وقلبه مليء باتهام الرب بالظلم ولا يذو الباس مش قادر يتكلم بلسانه يعني خوفا ولكن هذا كلام فاتح لا بد ان توقن ان الله له الحمد سبحانه وتعالى قالوا في الدرائي المأثور اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله اسالك الخير كله واعوذ بك من الشر كله وفي دعاء الافتتاح من صلاه الليل اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والساعه حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق الحديث الآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة المقصود أن الرب عز وجل لا يكون إلا محمودا كما لا يكون إلا ربا وإلها فله الحمد كله وله الملك كله لا شريك له في حمده كما لا شريك له في ملكه وإن كان بعض خلقه محمودا كالرسل والعلماء غيرهم يعني فمرجع ذلك الحمد اليه كما انه كما ان مصدره وموجبه منه تعالى هو الذي جعله كذلك فهذا كما انه الملك لا شريك له في ملكه ويرزق بعض عباده اذا شاء ملكا وهو مالكه وملكه مالك العبد ومالك ملكه كما انه العليم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء فيعلم بعض عباده من علمه ما شاء وقال في ذكر عبده يعقوب عليه السلام وانه لذو علم لما علمناه وكذلك ما من محمود في السماوات ولا في الارض الا وذالك الحمد راجع الى الله عز وجل في الحقيقه فحمد كل محمود داخل في حمده وكما ان كل ملك داخل في ملكه وكل وكل شيء فمنه وله اليه فله الحمد رب الس... فله الحمد رب السماوات والارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم مسألة فإن قيل قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا من صفاته أو بما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد مع كون ذلك بمشيئته ويحبه وانه لو شاء لم يكن ذلك فانه لا يكون في ملكه ما لا يريد فما الجواب يعني لماذا لم يخلق فقط ما يحب الجواب قلنا ان الاراده والقضاء والامر كله منهما ينقسم الى كوني وشرعي هو يبقى دخلنا خالص بقى المساله الثانيه وهنا كيف ان ذلك انه لا يحب الفساد ومع ذلك اوجده يقول المشيئه الاراده والقضاء والامر كله منها ينقسم الى كوني وشرعي والافضل المشيئه لم يرد الا في الكوني وده منه تصحيح للي سبق منه في الايه في المقدمه لان هو قال المشيئه كونيه ومشيئه شرعيه فهنا هنا اصاب في هذه المساله اي سوء لفظ المسيئه لم يرد الا في الكوني كقوله تعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله ومثال الاراده الكونيه قوله تعالى واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له والاله دي ينبغي ان يحتج بها يعني ايه على ما ذكر في اول كلامنا لما قال فبنى الفعله في اراده الشر للمجهول لانه لا شر في حقيقه على زي ما قلنا الشر في إر... لا شر في حقيقه عز وجل من صفته لكنه أراد سوءا بعباده وأراد شرا بعباده فهذه الآية صريحة في أنه يريد شرا ببعض عباده وقال سبحانه وتعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون هذه كلها إرادة كونية ومثال القضاء الكوني قوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ومثال الامر الكوني قوله تعالى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها تحقق عليها القول فدمرناها تدميرا هذا القسم من الاراده والقضاء والامر ومشيئه السميع والايه طبعا فيها عده وجوه في التفسير واذا اردنا ان نهلك قريه ابو نحنا كنا شرحناها قبل ذلك الخلاصه فيها يعني ان العلماء منهم تفسيرات متلازمه في الحقيقه وإن كان الوجه الذي تدل عليه الآية أقرب يعني هو يتضمن الوجه الآخر زي قولنا دول وجهين تفسيرين وجهين العملة واحدة كأنه مال بمالك أن يتبصرون من الوجه ذا للعملة مثلا يعني اللي هو الواضح وممكن التالي ببعض ما زي ما تسمون بالإنجليزي مثلا ده وانا يسمون أي شيء واضح يعني كان أنا أقصد بذلك التفسير اللي هو أقرب أن الأمر مطر فيها أمرا كونيا كونيا ومن العلماء من يقول زي الشيخ بيقول ان هذا الوجه غير صحيح يستد فيه الباطل وده كلامه هو اللي باطل في الحقيقه لانه ما يتقالش باطل في مساله عليها عامه المفسرين ان الامر امر ايه كوني فذلك ان الله لا يامر بالفحشاء يعني ايه لا يامر بالفحشاء شرعا لا يامر شرعا بالفحشاء ربنا قال للمنافقين قعوده مع القاعد ده امر كوني ولذلك هذا الكلام غير ظاهر والله اكبر الذي قال ان هذا قول بعض الانا القول ملازم للقول الاول ان هو ان الامر الشرعي هم امروا شرعا زي هو التفسير الثاني بيقول امرنا مترفيها بالطاعه فعصوا ففسقوا زي تقول امرتوه وعصاني يعني ايه امرتوه امرتوه ان يطيعني فعصاني ده بيقول ده ملازم للقول الاول ليه ملازم لان كلمه فسق تدل عليه لان الفسق هو الخروج عن الايه عن الشر وعن الطاعه فلا بد انهم امروا بطاعه فايه ففسقوا فعصوا فاذا هذا يدل على يعني القول ده متضمن للقول الثاني ويدل عليه وفي الحقيقه القول بتاع امرناهم بالطاعه فعصوا اللي هو امرناهم امرا شرعيا بالطاعه فعصوا مستلزم للقول الاول اللي هو امرناهم امرا ايه كونيا ارلنا امرا كونيا بوجود الثل لان قوله اذا ارادنا ان نهلك قريه واذا اراد ان يهلك قريه فاراده اهلاك القريه دليل على ان الله قدر عليهم المعاصي قدر اراد وعمر ان تولد موسي ليهلك ليهلكهم فان الله لا يظلمهم سبحانه وتعالى ولكن التفسير الصحيح في ذلك الذي يدل عليه سياق الايه هو الوجه الاول وهو كما ذكرنا متضمن للسان لان الله جعل يعني يعني ارادته عز وجل اهلاكهم مقتضيه لامره المطرفين فلو كان ده نقول ان اراده الله سبحانه وتعالى اهلاك ناس ان يبعث لهم رسل لكان هذا غير مناسب في السياق ان ربنا عز وجل يامرهم بالشرع لانه يريد ان يهلكهم ولا انما سياق الكلام ان الله ارسل رسل رحمه للعالمين أليس كذلك في مثل هذا المقام قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما انه يقال ان ربنا أراد أن يهلكهم فأرسل إليهم رسل ليعصوهم فدمرهم السياق يكون غير مناسب والله أعلم أعلم لكن لو قلنا بالقول الاول ان الله جعل يعني ارادته لإهلاكهم المقتضيه لأمرهم امر المطرفين وزي ما قلنا امر المطرفين تخصيص المترافقين بالامر ده ليه بالامر كوني قدري لان الامامر الشرعيه ليست تخصص للمترفين لا الامامر الشرعيه لايه للجميع هنا خاصه المترفين بدا امر كوني قدري والله اعلم والله مقتضى الامر الكوني القدري الذي يعني هو مقتضى حضور الفسق مقتضى الفسق العقوبه يبقى اذا هناك ايه يعني ترتيب يعني في السياق يتدل منه هذا القول والله عز وجل اماده مرهم الا بالحق فحق عليه القول فدمراها تدميرا يقول هذا القصر من الاراده والقضاء والامر هو مشيئته الشامله وقدرته النافذه وليس لاحد خروج منها ولا محيد عنها مزيحه في الاذن الكوني كما قال تعالى في الصحراء وما هم بضارين به من احد الا باذن الله والاذن منه باذن كوني باذن شرعي كما قال سبحانه وتعالى امنهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله ما لم يأذن به شرعا سبحانه وتعالى والا فوجود الشرك قد أذن الله في وجوده كونا ولكن لم يأذن فيه شرعا وقال سبحانه وتعالى قل ا الله أذن لكم ذا اذن ايه ده شعري طبعا قل ا الله أذن لكم اعملوا ما تفترون أما الاذن الكوني فهو المذكور في المكروه وهو السحر والضرر الناشئ عنه قال وما هم ضارين به من احد الا باذن الله وقال وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله دي مصيبه حصلت وهذا امر ايه قدري كوني التحريم ايضا ينقسم الى شرعي وايه وكوني قال عز وجل حرمنا عليه المرضع عن القبر فانا تحريم ايه كوني قدري وليس ان موسى كان مكلفا في حال رضاعته وكذا قوله عز وجل وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم حر من حرم من حرمه الله قدر عليه الحرمان ومنع من المال فهو محروم قدرا كونا الكفار قالوا اولادهم المحرومين شرعا بقى نطعمهم الا لو شاء الله اطعم خالي المحرومين محرومين ولا يرضى بالله هذا من بلالهم انما امر الله باعطاء المحروم من هو قدر عز وجل وجود الحرمان عليهم ليختبر الاغنياء بان يعطوه املا سبحانه وتعالى اما التحريم الشرعي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنذير وغير ذلك من الآيات التي هي أكثر استعمالا معنى التحريم أكثر استمام في المعنى الشرعي يقول ولا ملازمة يقول هذا القسم الإرادة والقضاء والأمر أنه التحريم والإذن هو مشيئته الشاملة وقدرته النافلة وليس لأحد خرور منها ولا مهيد عنها ولا ملازمة بينها وبين المحبة والربعة هذا من أهم الأمور ان ان الامور القدريه الكونيه مستنديمه للمحبه والرضا مش اراد الله كذا ان يريد كذا هو يحب كذا الحمد لله يقول بل يدخل فيها الكفر والايمان والسيئات والطاعات والمحبوب المرضي له والمكروه المبغض له كل ذلك بمشيئتي وقدره وخلق وتكويني ولا سبيل الى مخالفتها ولا اخرج عنها مثقال ذره قال ومثال الاراده الشرعيه قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم وقوله تعالى والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين اتبعون الشهوات ان يميلوا ميلا عظيما ومثال القضاء والشرع قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ابن عربي صاحب الحكم يفسر الايه دي تفسير كفري ولهذا بالله ان يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يا اخي يحمله على القضاء الايه الكوني واذا قضى امرا فينما يقول له كن فيكون فما عبد احد شيئا غير الله هو قضى الا تعبدوا الا اياه فيبقى كل من عبد شيئا فقد عبد ايه الله لانه قضى الا تعبدوا الا اياه واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون يعني الخلق في الموضوع ده ادى بيقول ان اللي بيسجد للصنم واللي بيسجد للصليب واللي بيسجد للاوثان وكله ده بيعبد ده ولا يعوذ بالله نعوذ بالله هذا الكفر البواح قالوا ومثال الامر الشرعي تقولوا تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظوكم لعلكم تذكرون يقول هذه الاراده والقضاء والامر الكوني القدري الشرعي طبعا هذه الاراده والقضاء والامر الشرعي هو المستلزم لمحبه الله تعالى ورضاه كل مكتوب القدر الكوني كده لا طبعا دي لا بد من تظفير الزهار على منطق ها فين نسخه المصحف ها كذا كذا ثاني يوسف ده هي موجوده كده في خطأ بلا شك هذه الاراده والقضاء والامر الشرعي الديني هو المستلزم لمحبه الله تعالى ورضاه فلا يأمر الا بما يحب ويرضاه ولا ينهى الا عما يكره ويبغى ولا ملازمه بين هذا القسم وما قبله يعني سبق قلم ان هو القسم اللي قبله كان يقول ايه هو الايه القدر الجوني يقول الملازمه الا في حق المؤمن المطيع لا ملازمه الا في حق المؤمن المطيع يعني ايه التلازم بقى ان ربنا اراد كونا ان يكون ان يؤمن هذا المؤمن وامر بذلك ايه شرعا فالمؤمن الذي تم ايمانه ومات مؤمنا قد امن باراده الله الكونيه وباراده الله الشرعيه واما الكافر فينفرد في حقه الاراده والقضاء والامر الكوني القدري يعني ايه انفرد يعني هذا الكفر الذي وقع منه وقع باراده الله الكونيه لا الشرعيه فالكفر الذي وقع منه مراد كونا غير مراد شرعا طب وايمان اللي ما حصلش مراد شرعا وغير مراد كونا كفر الكافر مراد كونا غير مراد شرعا ايمان الكافر مراد شرعا غير مراد كونا كفر المؤمن غير مراد شرعا وغير مراد كونا الله سبحانه وتعالى يدعو عباده الى طاعته ومرضاته وجنته ويهدي لذلك من يشاء في الكون والقدر من يشاء هدايته ولهذا قال والله يدعو الى دار السلام عامهم بالدعوه ويهدي من يشاء الى صراط المستقيم فخصص من شاء هدايته فعمم الدعوه الى جنات التي دار السلام وانه يدعو الى ذلك جميع عبادي وهو اعلم من يستجيب ممن لا يستجيب وخصص الهدايه بمن يشاء هدايته كما قال تعالى يهدي الله لنوره من يشاء فمساله فان قيل اليس بممكن في قدرته تعالى ان يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مرتدين قلنا بلى وقد قدمنا لك جملة وافية من الايات والاحاديث في ذلك ولكن قدمنا لك ايضا ان هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته واسماؤه وصفاته وموجب ربوبيته و الهيته وهو اعلم بمواقف فضله وعذبه فحينا اذا قول القائم لما كان من عباده الطائع والعاصي كقوله كقول من قال لما كان من أسمائه الضر النافع المعطي المانع والخفض الرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وعثار صفاته فلا اعتراض عليه في أفعاله لا اعتراض على أسمائه وصفاته بل وعلى إلهيته وربوبيته فسبحان رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أقول قولي أنا بذلك بالconcernous هل معنى افضل ذكر لا اله الا الله على الاطلاق اي أن افضل من ايات القران في كل شيء في موضعه هناك مواضع يكون الذكر فيها بغير القراءه افضل كالركوع والسجود مثلا سوري على التسبيح وكل شيء في موضعه فلا ولا شك ان لا اله الا الله من يعني من كتاب الله عز وجل يعني القران هل تفسير ان امرنا بما ما فسرنا مضرا فيها تفسير صحيح هو احد الرؤى التفسير لكنه غير ظاهر يقول استدل من يقول ذلك بأن موسى قال لقد جئت شاء إمرا لما خرق السفينة وذلك ما خرقها سيؤدي إلى هلاك الكثير ولما قتل الغلام قال قد جئت شاء نكرا لا ليس بظاهر هذا الكلام الله يعلم إنما هو شدد عليه في نكرا أكثر من إمرا إمرا عجيبا وليس لكثرة من يغرق فإنما كان نسيانا منه فلم يكن شديد الإنكار وعما الثانية فكانت إنكارا مقصودا ما معنى ان الله لا يمل حتى تملوا فيها اقوال اهل العلم انها ظاهره ظاهره جدا بمعنى ان الله لا يقطع خيره عنكم حتى تملوا عبادته سبحانه وتعالى واذا مللتم العباده لم يكن لكم فضل عنده كما لو عبدتموه وانتم لم تملوا ليس في اثبات الملل بل هو ينفيه وهل يصح ان نقول ان الشر فقط في نظر العديد شر اما عند الله فهو خير وعله حكمه لا ما يصحش كده الشر المخلوق شر عند الله يعني كفر الكفر وظلم الظلمه شر عند الله ولكن هو عز وجل اولده لحكمه ما يصحش اقول لا هو عند الله خير لا هو عند الله شر ولكن خلق الله للشر ليس بشر الصفات التي ينبني عليها القضاء والقدر العلم والقدره والمشيئه والحكمه والكتابه من افعال انه امر عز وجل بها وسبحانه وتعالى امر بكتابه المقادير حمك الله والخلق والله اعلم من يريد ان يتوب وقد يعني اصبح قلبه مليئا بالوساوس غير ذلك فالله سبحانه وتعالى اليه الملجا فالتوبه الى الله عز وجل بابه مفتوح في كل وقت والتضرع الى سبحانه وتعالى ومهما كان من وساوس من ذلك فلا بد من مقاومتها واللجوء الى الله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين وان تستعيدا بالله من شر نفسك ومن سيئات اعمالك كما امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هيار التفريق بين الامر الكوني والامر الشرعي سياق الاله هو الذي يدل على ذلك سياق الكلام في انه امر شرعي بمعنى امر يحبه الله امر به العباد الامر الكوني امر تكوين وايجاد نشوف الامر ده اذا بالظبط كده يريد الله بكم اليسر ولا يريد, يريد بكم العسر هل في الوجود مفيش عسر في الدنيا ولا فيه يبقى اذا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هل ده حصل في كل حقق حق كل انسان وولد لا يبقى اذا هذا ليس امرا كونيا وانما الاوامر الشرعيه يترتب عليها ورود اليسر والبعد عن العسر يبقى هذا اراده هي دي اراده شرعيه وكذلك القضاء والقضاء الكوني والقضاء الشرعي ننظر هذا امر وجد ام انه مشروع امر الله ان ان فعله يبقى الامر القدر الكوني بننظر فيه ان الله هذا قدر وخلق واوجد اما الامر الشرعي ان الله امر عباده ان يفعلوا يبقى متعلق بافعال العباد في اسئله يعني ايه في العذر بالجهل وكده هياتي الكلام قريبا عن عليها